بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامجكم أمة وسطى الذي نحاور فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير أهلا بك دكتورنا العزيز يا مرحبا حياكم الله تناولنا في الحلقات الماضية شيء من معالم الوسطية هناك فقه غائب شيخ عصام لعلنا اليوم يعني تزداد الحاجة إليه في واقعنا المعاصر ألا وهو فقه السنن فقه النهضة نحتاج أن نتوقف قليلا عند هذه المفاهيم ونحاول أن نجليها ونناقش ونحاور تجلياتها في واقعنا تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الأمة المسلمة أم مرحومة لا تجري عليها السنن التي تجري على الأمم في نهضة الحضارات وموتها التاريخ عرف حضارات نمت وانتشرت ثم بليت واندثرت وعرف أمم ظهرت وازدهرت ثم ادمحلت واندحرت فلم يبق منها أثر حتى ظن كثير من فلاسفة التاريخ أن الموت بعد الازدهار هو قانون الأمم والحضارات لكن أمة ذات صفة ربانية منحها الله تعالى من عوامل البقاء والديمومة ما يقيها أسباب الاستيصال مهما كان كيد أعدائها كبيرا وخذلان أبنائها أليما شديدا ومن هنا فنحن حينما نتحدث عن هذه الأمة الوسط بمعالمها نطرح من خلال هذه المعالم مشروعا كاملا لنهضتها لتستعيد بها الريادة مرة أخرى فهي أمة لم تمت قد يكون الانحراف قد غشيها في كثير من جوانبها الفكرية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية وشكلت تراجعا لكنها أم حية أمة محفوظة في مصدر هدايتها ورجدها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الكتب السابقة وكل الله تعالى أمر حفظها إلى الناس إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا كتب أنبيائهم كتب أنبيائهم لم يحفظوها بدلوها وحرفوها وزادوا ونقصوا هذا الكتاب تولى الله تعالى حفظه بنفسه والسنة التي هي بيان هذا الكتاب أيضا محفوظة لأنها لو لم تكن محفوظة لبطل الانتفاع بنص هذا الكتاب كما قال الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة بقايا من أهل العلم يبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائهم قد هدو ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إذا السنة التي هي بيان لهذا الكتاب محفوظة فالأمة محفوظة في مصدر هدايتها ورشدها وأمة أيضا هي مرحومة بأنها أمة المبشرات بعودة الدين ظهورا وبيانا ووضوحا وانكشافا وغلبة وتمكينا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض أي ضمها وجمعها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي وكذلك هذا الدين يتمدد كما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر فهذا إشارة إلى أن الدين سيظهر وسيعلو وسيتمكن وسيتمدد أفقيا ورأسيا ثم أمة المبشرات بالواقع الماثل بالتاريخ الحافل نحن غزتوا تسعة غزوات صليبية من الغرب حتى قال الناس إن الصليبين لا يقهرون فجاء عماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود وضع خده على الأرض قال والله لا يراني الله باسما وثغر من ثغور المسلمين مضيع وقال اللهم هؤلاء أولياءك وهؤلاء أعدائك فانصر اللهم أولياءك على أعدائك فصلاح الدين دحرهم ثم جاءتنا الغزو المغولية من الشرق سنة ستمائة ستة وخمسين حتى قال الناس إن التتارق ولا تقهر فقيض الله سلطان الممالك سيف الدين قطز الذي صاح صيحته وإسلاما جمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فدحر التتار لا يلون على شيء فهذه الأمة مبشرات حتى في عصرنا الناس قالوا هناك قوة لا تقهر قوة أمريكا قهرت في فيتنام وقهرت في الصومال وفي المارين في لبنان والكيان الصهيوني بأطفال الحجارة وشباب المقاومة في فلسطين وفي غزة الباسلة وكذلك قهر الروس في أفغانستان وقهر الفرنسيون في الجزائر وقدموا أكثر من مليون شهيد فإذن الأمة أمة عنصر الحيوية والإرادة قائمة فيها لكن الأمة ينبغي أن تتعاطى السنن لنهضتها فمن هذا الفقه الذي نحتاج إليه ما يمكن أن نطلق عليه بفقه السنن السنن نوعان سنن كونية هي, هي التي يقوم عليها قانون الكون واتساقه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون النظام الكوني هذا له سنن تحكمه وبقدر ما يتعاطى الإنسان هذه السنن تعطيه من الثمرات والخيرات والبركات وبها صعد الإنسان إلى القمر والكواكب والمريخ ونحو ذلك ثم هناك سنن اجتماعية هذه السنن أيضا لا تحابي أحدا. من راعها راعته ومن حفظها حفظته، ومن ضيعته ضيع من من ضيعها ضيعته. لدينا سنة النصر إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصر الله ينصركم ويجزيكم كفلا بكفل وأسجال بأسجال. هنالك سنت لكل أجل كتاب. هنالك سنة التدرج، هنالك سنة المرحلة، هنالك سنة الأولويات، هنالك سنة مداولة الأيام. بين الناس هناك سنة التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صحيح هذه الآية استشهد بها الناس على التغيير نحو الأصلح لكن هي تتحدث عن التغيير من الأصلح من الأحسن إلى الأسوء أي أن الله تعالى يبتدي خلقه بالنعم فضلا منه ونعمة فإذا جحد الناس غير الله تعالى إذا بدلوا النعمة بدلوا شكرها بجحدها ب فإن الله تعالى يغير، فهذه سنة لا بد أن نتعاطىها، كذلك الـ الـ الـ الـ الـ هذه السنة قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وأقسم بالله جهد أيمانهم لإنجائهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلة إذا كيف نتعاط السنن كيف ننصر الله تعالى بالاستقام على شرعته ومنهاجه وهديه وهدي نبي لينصرنا الله تعالى على عدونا وهناك العدو ظاهر ومستتر عدو في الداخل وعدو في الخارج لن تتحقق من هذه السنن أن المعركة أو أن الانتصار على العدو في المعركة الخارجية لن يتأتى إلا بعد أن ننتصر على عدونا في معركتنا الداخلية معركة الباطن المستتر لذلك قال الله تعالى أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فالله تعالى يشبه الوحي الذي أنزله من السماء بالغيث وشبه القلوب التي يتنزل عليها الوحي بالأودية وكما تتفاوت القلوب ساعة وضيقة تتفاوت الأودية ساعة وضيقة ثم قال فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابعا يطفو على الماء زبد ويطفو على القلوب زبد، زبد الشبهات والشهوات، الشبهات تفسد اليقين والشهوات تخلد الهمة وتضعفها ولذلك ننتصر على الشهوات بالصبر وعلى الشبهات باليقين وهما عماداء الإمام في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ولذلك قال بعض الدعاة الكبار أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم على أرضكم إذا هذه دائرة المعركة الأولى مع العدو الباطن المستتر بين جنبينا ننتصر عليه ليكون ذلك مقدمة للانتصار على العدو الظاهر في المعركة الخارجية وهذه من السنن التي نحن نحتاج إلى إحيائها جميل نواصل إن شاء الله الحديث لنأخذ هذا الفاصل فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لنواصل الحديث عن معالم الوسطية ونحن اليوم في حديث أو في هذه الحلقة نتكلم عن الفقه الغائب وقد أشار فضيلة الدكتور إلى فقه السنن دكتور العزيز أهلا بك مرة أخرى بعد الفاصل نحتاج أن شيء من هذه التجليات بعد أن يعني أدركنا المفهوم وشيء من التأصيل نعم يعني فقه السنن هو الذي يؤصل لنا لفقه النهضة أو فقه الحضارة في الأمة والحضارة هي ثمرة تفاعل العقل مع الكون والحياة أو ثمرة تفاعل الإنسان مع الكون والحياة الكون والحياة في عالم المسخرات والإنسان سيد في هذا الكون ثمرة هذا التفاعل ينتج لنا الحضارة ولذلك الأمة كي تنهض لدينا العقيدة الدافعة العقيدة الموافقة للفطرة التي تؤسس لهذا البناء العقيدة الدافعة والشرعة الرافعة الشرعة التي تضع المناهي والتكاليف والقيم الحاكمة والمقاصد الحافظة التي تحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرق والسنن الفاعلة السنن الحضارية الفاعلة عبر الأمة الجامعة أمة العقيدة أمة الشريعة أمة الحضارة أمة القبلة أمة المصير المشترك لتنتج لنا الحضارة الشاهدة فنحن نحتاج إلى أن نحي هذه السنن فقه سنن النهضة النهضة ولادة متجددة للأمة الأمة مرت بمرحلة صحوة انتفضت واستيقظت من سبات وقامت من رقات ولذلك تسمى الصحوة لأن الأصل في الصح العقل القوة المدركة في الإنسان يقال صحى إنسان من نومه إذا كان من أمر طبيعي وصحى من سكره إذا كان من أمر اصطناعي وصحى من غفلته إذا كان من أمر معنوي فالأمة صحت وبعد هذه الصحبة كانت يقظة تنبهت للفرص والتحديات الفرص التي تملكها والتحديات التي تواجهها فأرادت أن تستأنف مسيرة الإقلاع الحضاري المتمثل في هذه النهضة وأن نهضة لنحقق بها الشهود والشهود يعني الحضور شهدا بمعنى حضر حضور زمان وحضور مكان ولذلك نريد فقها النهضة أو فقها سنن النهضة أن تقوم هذه النهضة اولا على العقيدة الموافقة للفطرة وعلى العبادة الدافعة للعماره عماره الكون والحياة وعلى العقل المهتدي بالوحي وعلى العلم المرتبط بالإيمان وعلى الإيمان المقترن بالعمل وعلى العمل الملتزم بالدعوة وعلى الأخلاق المترقية بالإنسان وعلى الجسد المملوء بالروح وعلى المال المكتسب من حل والمنفق في حق وعلى التشريع المحقق للمصلحة وعلى القوة المقترنة بالحق لأنها تمنع الطغيان والاستبداد والفساد إذا اقترنت بالحق أنزلنا الكتابة أنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط فتشريع محقق للمصلحة وقوة مخترنة بحق وآداب تجمل الحياة وعدل مؤيد بإحسان وفن ملتزم بالقيم وخير متوشح بالجمال هذه مدركات النهضة التي نحتاج إليها وهنا نتعرف في هذا الفقه على الفرص وعلى التحديات من هذه التحديات أولاً فتور التدين وانحرافه انحرافه إما إفراطاً وإما تفريطاً انحرافه في عالم الفكر وانحرافه في عالم السلوك هذا من معيقات سنن النهضة لدينا فكر انكفائي ينكفع على الماضي لا يعايش الحاضر ولا ولا المستقبل. لدينا فكر اقتراري يكتر الماضي ومشكلات الماضي وقضايا الماضي ولا يعرف التحديات الواقعية لدينا فكر انبهاري ينبهر ما عليه الحضارة الغربية ويريد للأمة أن تقع في الاستلاب والتبعية والتغريب لدينا فكر اشتجاري لا يعيش إلا في جو الخلاف ولا يبحث إلا عن القضايا التي يفتت بها عضد الأمة ويضعف به شوكتها لدينا فكر يمكن أن نقول عليه بالفكر الوسطي الذي يحاول أن يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر هذا الذي نبحث عنه إذن هناك انحراف في مجال التدين يتصحح في بإصلاح مناهج التفكير وانحراف في مجال التدين على مستوى السلوك والممارسة في محرابي المسجد ومحراب الكون والحياة كما ذكرنا في فقه الإحسان هناك تداعي الكيان العام للجماعة بحالة التشظي والفرق التي أحدثتها الأمة هناك الاستبداد السياسي والاستبداد الألوان استبداد سياسي واستبداد فكري واستبداد تربوي الاستبداد التربوي حتى الذي يجرد الإرادة عن الاستقلالية الذي قال به بعض المتصوف المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل ومن قال لشيخه لما لا يفلح ومن اعترض انطرد القرآن يربي في الإنسان استشعار المسؤولية الفردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فأيضا فإذن هنالك ضعف الهمة ضعف الفاعلية ضعف السلوك ضعف الإرادة الانحراف في مجال الفكر والقيم كل هذه تشكل معوقات في الداخل إضافة إلى المعوقات في الخارج وهنا تأتي في فقه النهضة الحديث عن قضية المؤامرة في الأمة ونحن بين طرفين نقيضين بين التهوين والتهويل بين الذين لا يرون شيئا اسمه مؤامرة ويرونها كالغول والعنقاء والخل الوفي وأن كل شيء إنما هو من كسب الأمة وآخرون يعلقون كل شيء على شماعة التآمر الخارجي والأمر لا هذا ولا ذاك القرآن يحدثنا على أن ثمة كيدا على أمتنا ويكيدون كيدا بنص القرآن ويريدون أن ي... أن تضل السبيل في إرادة الكيد وفي إرادة الإضلال و... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فأيضا في إرادة بهذا ونالك إرادة المكر ويمكرون ويمكر الله فإرادة مكر وإرادة إضلال وإرادة كيد وإرادة غواية وإرادة الصد عن سبيل الله هذا موجود لا أحد ينكره فلا نهون ولا نهول وبالمقابل يعلمنا القرآن في التحليل السياسي أن كل ضعف يصيب أمة من الأمم إنما يصيبها بخلل ذاتي فيها قبل أن يقع بكيد الأعداء ما عبر عنه مالك بالنبي نبي بمرحلة القابلية للاستعمار في الأمة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عنك ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ما كسبوا إذن القرآن يحدثنا في التحليل السياسي أن الأمة يقع منها الخلل والعوج والانحراف بأسباب ذاتية ومن هذه الأسباب الذاتية يتهيأ الكيد الخارجي ليدخل عبر هذه المنافذ التي وقعت فيها الاختلالات في الأمة إذن نحن قبل أن ننعي على الآخر طغيانه علينا أن نحكم الأبواب وأن نحسن إصلاح الذات إصلاحاً لن يلي منه عدو. ولذلك أنا أقول الغرب والعالم الآخر لن يعترف إلا بالقوي ولن يعترف بالضعيف الضعيف يزدريه فالأمة ينبغي أن تقدم من نفسها المهابة التي يحترمها الأعداء العالم لا يحترمنا ما لم نحترم أنفسنا فإذا احترمنا أنفسنا وجردنا من نفسنا قوة وعزيمة ومضاء احترمنا الآخرون ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم الحق لا بد له من قوة تحميه إذن نحن أمام فقه عظيم هو فقه السنن وهذا الفقه يتعلق بفقه النهضة والنهضة فيها فرص وفيها تحديات لا بد للأمة أن تتعاطى هذا الفقه وأن تجعله أيضا ثقافة مجتمعية وأن تؤصله في مناهج التعليم وأن نعلم أبناءنا كيف ننهض بما هو متاح لنا من مقدرات بشرية وموارد طبيعية حتى تحقق الأمة الرياضة المنشودة لها في مسيرتها إذن هذه من فقه الفقه الغائب الذي تحدثت عنه فضيلتكم في معالم الأمة الوسط أشكرك شكرا كثيرا على هذه التجليات وعلى هذا التوصيف لهذين المفهومين مفهوم فقه السنن وأيضا مفهوم في المقابل فقه النهضة تحية لك شيخ عصام وايضا التحية إلى مشاهدينا الكرام على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته